ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استضعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية